بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحابته اجمعين نرحب بكم في هذه الليله المباركه ليله الرابع والعشرين من شهر ذي القعده لعام الف واربعمائه و س ت ع ش ر ي ن للهجره وهذا اللقاء هو اللقاء ا ل أ خ ي ر لهذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ب ا ر ك ة وهو مع ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري ومحاضرنا وضيفنا لهذه ا ل ل ي ل ة عرفه الجميع سابقا إ م ا م ا وخطيبا لجامع الملك عبد العزيز ثم بعد ذلك عرفوه عضوا ل ه ي ئ ة التدريس في ج ا م ع ة ا ل إ م ا م محمد بن سعود ا ل إ س ل ا م ي ة قسم ا ل س ن ة وهو اليوم رئيس تحرير م ج ل ة ا ل إ س ل ا م اليوم والمشرف على البرامج ا ل ع ل م ي ة في موقع ا ل إ س ل ا م اليوم ونائب المشرف العام لموقع ا ل إ س ل ا م اليوم وعرفه الجميع من خلال خطبه ومحاضراته و إ س ه ا م ا ت ه في مجال ا ل خ ط ب ة و ا ل د ع و ة والحديث اليوم سيكون عن نفحات من ح ج ة الوداع نترك المجال ل ف ض ي ل ة الشيخ ف ل ت ف ض ل ف ض ي ل ة الشيخ مشكورا ف ن ر ح بسم ب ع الله ا ة الرحمن ش م ل ولمن ي ة يستمع قناة الرحيم الحمد الله الصلاه والسلام على النبي وعلى اللهم ان نسالك الهدى والسداد بين يدي هذا اللقاء المبارك لا بد من شكر أ خ ي ن ا ا ل أ خ الفاضل الكريم الحبيب محمد الجبر الرشيد الذي جمعنا في هذا الرواق الحاتمي و أ س أ ل الله عز و جل أ ن يبارك له فيما آ ت ا ه و أ ن يثيبه و يجزيه خير الجزاء و أ ن يجعل مجلسنا هذا في هذه ا ل ل ي ل ة من مجالس الخير و ا ل ر ح م ة التي تحفها ا ل م ل ا ئ ك ة و تتنزل عليها ا ل ر ح م ة و يغشاها و يذكرها الله فيمن عنده أ ح ب ا ب ي ليس هذا الحديث الذي س ت ح د ث ه حديثا عن مناسك الحج ولا احكامه ولا شعائره و إ ن كان كل ذلك له أ ه م ي ت ه حديثنا اليوم هو سبح وجداني مع ركاب رسول الله صلى الله عليه و سلم نرحل فيه ب أ ر و ا ح ن ا و أ ش و ا ق ن ا ووجداننا نرحل فيه عن الزمان والمكان لنخترق حجوب الزمن إ ل ى هناك إ ل ى ثم ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لنقص ا ل ق ص ة قصصا ماتعا ولكن لنروي النفوس والوجدان بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي مسيره صلوات الله وسلامه عليه سمت ا ل ع ظ ة و ا ل ع ب ر ة والزاد الروحي والغذاء القلبي و ح ي ا ة النفس أ ح ب ا ب ي الحديث سيكون عن ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره ولذا ف إ ل ى كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبع لرسالته معظم لقدره أ ن يستجيش مشاعره ويستجمع وجدانه ويحضر نفسه ل ي ن ع ز ل عن مكانه وزمانه ويرحل إ ل ى ثم ذاك الركاب الشريف فيا عليه المسير الله ومشاعرك ذاك المبارك المعظم كل قلبك وشعورك صلى وسلم إلى مؤمن بمحمد أحضر يوم دفت ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجتمع في ذ الحليفه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل م د ي ن ة لكن متى كان ذلك كان ذلك بعد أ ن جاء نصر الله والفتح كان ذلك بعد أ ن دخل الناس في دين الله أ ف و ا ج ا كان ذلك بعد أ ن لفظت ج ز ي ر ة العرب وفودها ز ا ح ف ة إ ل ى م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في س ن ة تسع لتلك الوفود يتلقاها فيسعهم جميعا خلقه وبره فتفارطت سنه تسع مع أ ن الحج قد فرر فيها إ ل ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حبس نفسه للناس يستقبل وفودهم فلما دخلت س ن ة عشر اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أ ن ه حاج تلك ا ل س ن ة ف إ ذ ا ب ج ز ي ر ة العرب تلفظ أ ف ل ا م أ ك ب ا ل ه ا تسرب إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليجتمع الناس إ ل ى هناك لعلهم أ ن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ذاك المعظم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ذي ا ل ح ل ي ف ة في يوم السبت فوافاها ظهرا فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد, الغد. حبس نفسه في ذي ا ل ح ل ي ف ة حتى يجتمع إ ل ي ه ا الناس فلما ت ح ي ا صلى الله عليه وسلم ل ط ا ع الظهر تستشعر أ ن تكثف المشهد وهذا الذي ي م ب غ ي ان نفعله أن نكثف المشهد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غ ا ي ة الاحتفال و غ ا ي ة الاهتمام لما سيقدم عليه فاغتسل س ل و ا ت الله وسلامه عليه ثم طيبته ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ب أ ط ي ب الطيب عندها حتى روت مفارق شعره بالطيب فكان يرى وبيس الطيب في مفارقه بعد ذلك فكان صلى الله عليه وسلم وهو الطيب المطيب ينفع طيبا ثم لبس أ ح ر ا م ه وصلى الظهر فلما صلى صل الظهر ركب راحلته فماذا كانت ر ا ح ل ة النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان رحله كان رحله صلوات الله وسلامه عليه ق ط ي ف ة ورحلا رثا لا تساوي أ ر ب ع ة دراهم ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستشعر ك أ ن ه صلوات الله وسلامه عليه قد ت ج م ع شعوره ومشاعره ووجدانه ليدخل في هذه ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ظ ي م ة وهي الاحرام لله و إ ذ ا به صلى الله عليه وسلم يعلن لربه باسطا يديه تمام ا ا ن ك س ا ر والخضوع في دخول هذه العباده وهذه ا ل أ م م تحيط به صلى الله عليه وسلم و ك أ ن م ا ينعزل بمشاعره عن كل من حوله ليعلي الناس لربه خضوعا قائلا وهو على هذه الحمله ا ل م س ك ن ة وعلى رحي ا ل ر ف و ق ط ي ف ة لا تساوي أ ر ب ع ة دراهم لبيك ح ج ة لا رياء فيها ولا سمعه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك إ ل ى الحق وانبعثت الراحل برسول الله صلى الله عليه وسلم فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى أ ي حال سار سار نبيك صلى الله عليه وسلم كما يسير العبد المعظم لمولاه لم ت و ط ع له المراكب لم تتقدمه المواكب لم ت ر ص ر له السرادقات لم تشق له الطرقات إ ن م ا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم دافعا في حطمه ة الناس يحيط ب الناس حتى قال جابر رضي الله عنه نظرت مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ر أ ي ت منتهى بصري راكبا وماشيا ثم نظرت خلفي ف ر أ ي ت منتهى بصري ما بين راكب وماشن ثم نظرت عن يميني فاذا منتهى بصري ما بين راكب وماشن ثم نظرت عن ي س ا ر فاذا منتهى بصري ما بين راكب وماشن ونبيك صلى الله عليه وسلم في وسط هؤلاء الناس يحيطون به كما تحيط ا ل ه ا ل ة بالقمر وهو صلى الله عليه وسلم مندفع بينهم ليس له حال تخصه بينهم حتى قال أ ن س كنت رجف أ ب ي ط ل ح ة و إ ن ر ك ب ة أ ب ي ط ل ح ة لتمس ر ك ب ة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسيره ذلك سار صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق و ك أ ن م ا نبيك صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق وهو يسير من أ ي ن من ا ل م د ي ن ة إ ل ى أ ي ن إ ل ى م ك ة ك أ ن م ا يسترجع التاريخ قبل عشر سنين يوم سار من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة لكن شتان ما بين السفرين قبل عشر سنين سار نبينا صلى الله عليه الله صلى ل و س من م م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة مهاجرا طريدا قد نذرت به القبائل تريد أ ن ت ر ف ر ب حيا أ و ميتا وصاحبه فلا كلمه لمن ا أ ب و بكر رضي الله عنه أ م ا اليوم بعد عشر سنين فيسير في هذا المسير و ق ف ا ئ ل العرب تحيط به م ؤ م ن ة برسالته م ص د ق ة لنبوته م ت ب ع ة لدينه ترمقه المقل تحيط به القلوب م ص د ق ة م ع ظ م ة م ؤ م ن ة م ت ب ع ة لكن نبيك صلى الله عليه وسلم ما نسي مسيره ا ل أ و ل و إ ذ ا به يختار في هذا المسير صاحبه في مسيره ا ل أ و ل فيكون صاحبه في مسيره إ ل ى ح ج ة الوداع و صاحبه في ا ل ه ج ر ة فكان صاحب النبي في الحجه هو صاحبه في الهجره اثاث النبي صلى الله عليه وسلم وراحلته هي ر ا ح ل ة أ ب ي بكر ولك أ ن تتساءل ما حمل النبي صلى الله عليه وسلم معه من متاع الدنيا و أ ث ا ث ه ا إ ذ ا كان كل ما حمل ه معه تقاسمه ز ا ب ل ة أ ب ي بكر غايه التخفف والصاحب هو الصاحب والمسير هو المسير لكن شتى بين الحالين سار النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر صاحبه في هذا المسير وهذه القبائل تحيط به وقطع هذا الطريق الطويل ما بين ا ل م د ي ن ة إ ل ى م ك ة وتستشعر ك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير ك أ ن م ا الجبال والوهاد والوديان تخاطبه و ي ف ط ى عليها وتمته تاريخها و ت ر و له خ ض ر ا ء وتخبره م ا سار فيها و ك أ ن م ا أ ط ي ا ف ا ل أ ن ب ي ا ء الذين ساروا قبله يتراءون له فيراهم رايعين كانت مشاهد الطريق ومعالم جغرافيته تهاتف النبي صلى الله عليه وسلم فتخبره خ ض ر ا ء و أ ط ي ا ف ا ل أ ن ب ي ا ء قبله الذين ساروا في هذا المسير تتراءى امامه يمر بواد فيقول يا أ ب ا بكر لجنب على طول أ ي واد هذا قال هذا واد ا ل أ ز ر ق يا رسول الله قال ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى موسى بن عمران مصبا من هذا الوادي واضعا أ ص ب ع ي ه في أ ذ ن ي ه له جوار إ ل ى الله ب ا ل ت ل ب ي ة ويمر في طريقه ب ث ن ي ة فيقول أ ي ث ن ي ة هذه قالوا ثنيه ة ر ش ا قال لقد ب ر بها يونس بن متى على ن ا ق ة ا ل ج ع د ة عليه عباءه القطوانين ويمر بواد الروحاء فيقول لقد صلى في واد الروحاء سبعون نبيا كلهم يؤمنا هذا البيت أ ط ي ا ف ا ل أ ن ب ي ا ء تتراءى للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك لتخبره تخبرنا أ ن ق ا ف ل ة ا ل ه د ا ي ة قافله ضاربه في عنق الزمن و أ ن ن ا ونحن ن د ف إ ل ى بيت الله الحرام إ ن م ا نسير في إ ث ر ق ا ت ل ه معظمه من أ ن ب ي ا ء الله ورسله س ا ر فيها هود صالح ويونس م ومحمد س ى و صلى الله عليه وسلم وسيقفون في إ ث ر ه ا عيسى ب ن مريم عليه السلام فقد قال صلى الله عليه وسلم عندما مر بواد الروحاء ليهلن ل ابن مريم من واد الروحاء حاجا أ و معتمرا أ و ل ا ي ث ن ي ن ه م ا سار صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق تتراءى له أ ط ي ا ف ا ل أ ن ب ي ا ء فهم إ خ و ا ن ه وهو ا ل أ ن ب ي ا ء إ خ و ة لعلاه إ ن ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم م ت و ا ص ل ة مع رساله ا ل أ ن ب ي ا ء ونحن إ ن م ا نقف أ ث ر ه م في هذا الطريق فيا كل مؤمن ب ر س ا ل ة الله إ ن ك ب إ س ل ا م ك ذو نسب عريق في ا ل ه د ا ي ة سار صلى الله عليه وسلم وقطع هذا الطريق وتعرض في, في هذا الطريق لمعثا السفر ونزل ت فاحتجم ع الصداع الصداع ر المسافر ومرض سفره رأسه ب أصابه وأصاب لما يلقاه المسافر فقد أصابه الصداع في سفره وأصاب الصداع الشقيقة في في فقد و منزلا وجلس هو أ ب و بكر وجنبه ع ا ئ ش ة و أ س م ج ن ب أبي ك راحلتهم التي عليها متاعهم و إ ذ ا بالغلام غلام أ ب ي بكر الذي هو موكل بحفظ الراحله ي ط م ع عليهم ب ا ل ح ا ل ة فقال أ ب و بكر أ ي ن ا ر ا ح ل ة قال أ ظ ل ل ت ه ا ا ل ب ا ر ح ة وكان أ ب و بكر كما تعرف رجلا حديدا فقام إ ل ى هذا الغلام وجعل غلا ليوجهك ف إ ذ ا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إ ل ى أ ب و بكر ويضرب الغلام ويضحك ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع ثم قال ل أ ب ي بكر ان هذا ليس إ ل ي ن ا ولا إ ل ي ك و أ ن ت ش ع ر من هذا الحال بعمق ا ل خ ل ط ة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم لكن القبائل النبي صلى الله عليه وسلم أيهم ي ح ظل ى برنقر عنهم ك ن النبي صلى الله وفيا للصاحب ا ل أ و ل والدقر وفي مسير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حديث الركب انقطع جمل زوجه ص ف ي ة وفقدها النبي صلى الله عليه وسلم واذا بها في آ خ ر الجيش قد اعي جملها وكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أ ي واحد و ي ق و د ل ى ح د ه و ج ب ا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستوقف الجيش ويعود هو, هو صلى الله عليه وسلم إليه اليها ل ل ه ع وسلم ل إ ي ه فلما أ ق ب ل إ ل ي ه ا اجشت بالبكاء ليه تقدمت ت ر ك ت و ن ي و إ ذ ا بنبيك صلى الله عليه و سلم بوقار الثالثه و الستين يدخل إ ل ي ه ا في هودجها و يمسح الدمع من ماقيها بيده ي صلى الله عليه و سلم و يجلس يراضيها وهي لا تزداد إ ل ا بكاء ثم يعود بها صلى الله عليه و سلم و يحبس الجيش حتى أ ص ل ح من شبعها وكلما أقف على الموقف ولما ر و و و ه نفسي ق ك ت ل ق ي أ ز وصل ا الى سلف قرض من مكه دعا اصحابه وعرض عليهم عرضا ان من لم يسق الهدي فليجعلها عمرا وسمعت ع ا ئ ش ة وهي في خبائها النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس من لم يكن معه هدي و أ ر ا د أ ن يجعلها ع م ر ة فليجعلها فلما دخل عليها النبي صلى الله وإذا صلى عليه وسلم وإذا هي تبكي هي قال ما ش ع ل ك قال تهديني ما جئت معكم ولا, ولا ستصبحكم ل ي ه ع ا ئ ش ة قالت سمعتك تعرى على الناس العمره قالوا د ق ما لك ق ا ل قد رفعت ن ا فزتي قالت نعم واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتطامن إ ل ي ه ا ويهاديها ويرقق ا لي يا عائشه انها على أ امر كتبه الله على بنات آ د م فكوني على ما انت عليه وافعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ولعل الله ان يزقكيها ولك ان تكثف المشهد لتقول بعد مسير طويل وكلال و ع ن ا تكون اعصاب الانسان منهكه و م ش د و د ة وما هو في حال يلاطف ا م ر أ ة ويراضيها ويتنازل إ ل ى مستوى فهمها وهي في وهي وهو في هذا الحال من على لكنه الذي وصفه ربه وهو العليم به فقال و إ ن ك لعلى خلق ح ب ي م دفع صلى الله عليه وسلم حتى وصل إ ل ى قرب م ك ة وصل إ ل ى المكان المعروف ا ل آ ن جروال أ و يسمى أ ب ا ر ا ل ز ا ه ر فنزل عند بئر تسمى بئر ذي ط و ل م و ج و د ة إ ل ى اليوم وبات هناك لأن بعد هذا المسير الطويل بات هناك وله صلى الله عليه وسلم حال خ ا ص ة فهو إ م ا م الناس وقدوتهم ورسول الله المبعوث إ ل ي ه م لا يريد أ ن يدخل م ك ة ليلا و إ ن م ا يدخلها في ض ه ر ة جهارا جهارا فبات في هذا المكان ونام فيه فلما أ ص ب ح اغتسل صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته وسار إ ل ى م ك ة صباحا دخل م ك ة من ث ن ي ة كذا وهي ا ل م ع ر و ف ة ا ل آ ن شارع الجزائر واهل م ك ة يسمون الشرع النصوص ا ل ل ي يركب عليه جسر الحجون اللي ا على ل يفيد يفيد منه يفيد جسر ج ح و ن و م ق ب ر ة المعلاج عن يمينهم من يمينهم م ن يساره نزل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه ا ل ث ن ي ة ضحى جهارا نهارا ل ي ر ا ل الناس ثم سار صلى الله عليه وسلم مصبا إ ل ى المسجد الحرام أ ن ا ه راحلته اندباب بني شيبه باب بني ش ي ب شيبة هو الباب المفيد على شعب بني هاشم ودخل النبي من باب بني ش ي ب ة الباب الذي كان يدخل منه يوم كان بمكه الباب الذي يوم ا ل أ ح د وانفسح له صحن المسجد الحرام و إ ذ ا ا ل ك ع ب ة أ م ا م عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تركها أ ب و ه إ ب ر ا ه ي م ليس حولها نصب ولا عندها صنم ولا يطوف بها مشرك ولا عندها ع ر ا ت و إ ذ ا المسجد الحرام مطهر ق د عاد إ ل ى ا ل ح ن ي ف ي ة م ل ة إ ب ر ا ه ي م ا ن ف س ح ت س ا ح ة المسجد الحرام أ م ا م ناظري النبي صلى الله عليه وسلم فيا لله ماذا خطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم وما من ذكريات؟ هل استعاد من ذكرياته هل النبي استعاد قبل هجرته يوم كان أ ه ل هذا المسجد جرهاء عليه هل تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل المسجد ومعه أ ز ي د من م ئ ة الف من شتى اصفاء ل العرب وشتى أ ا ل ج ز ي ر ة كلهم مؤمنون به كلهم جيشه هل تذكر ي ن ه كان يدخل هذا المسجد فيصلي عند هذه ا ل ك ع ب ة فيلقى سنه الجزر عند ظهره هل تذكر هو يدخل وقد فتح الله له فتحا مبينا وقد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أ ف و ا ج ه ويدخلهم رحلما وكل امه هل تذكروا يوم دخل من هذا الباب فقاموا اليه و أ خ ذ و ا م ج ا م ع رداء ي ق ن ق و ن ه هل تذكر جداله ومقامه في هذا البيت وفي هذا المكان وفي هذا الصحن داعني إ ل ى الله هذا ما لا نستطيع أ ن نجزم به لكن لن س ت ط ي ع أ ن نجزم به إن ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم دخل وهو في حال ا ن ت ع ا ل عاطفي لعل هذه الذكريات جاشت في نفسه ولذلك ما ا ن ت ق ل ت ذيل الحجر و ا س ت ل ب ه حتى هطلت عيناه بالدموع ص ل الله و ك ا ن مقاما تسكن عنده العبرات استلم الحجر وكان به حفيا فقبله وسجد عليه ثم ط ا ف صلوات الله وسلامه عليه مطبعا بالبيت واسترجع شعائر ع م ر ة ا ل ق ض ي ة يوم طاف بهذا البيت وهو محتل من كفار قريش فالطبع وهرول م ر ا غ م ة لهم و إ ذ ا به يبقي هذه الشعيره ويثبتها في م س ك الحج فهرول صلى الله عليه وسلم والطبع وهو يطوف بالبيت وسمع من دعائه بين الركنين ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار فلما أ ت م طوافه تقدم إ ل ى مقام أ ب ي ه إ ب ر ا ه ي م وهو ي ق ر أ واتخذ من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى وصلى ركعتين ق ر أ في ا ل أ و ل ى قل يا أ ي ه ا الكافرون وفي الثانيه يقول هو الله أ ح د فلما فرغ من صلاته عاد إ ل ى الحجر فاستلم ه وقبله ومسح بيديه وجهه ثم, عاد إلى الصفة ثم خرج إ ل ى الصفا رقي الصفا وهو ي ق ر أ ويقول أ ب د أ بما ب د أ الله به إ ن الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناح عليه أ ن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ف إ ن الله شاكر عليم ه رقي على الصفا حتى نظر إ ل ى البيت فاستقبله وبسط يديه وهو مغمور العواطف بالعرفان لله جل جلاله الذي وعده فصدقه ووعده ف أ ن ج د له عدته و إ ذ ا به يرفع يديه ويكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ه وعلى كل شيء قدير لا إ ل ه إ ل ا الله صدق وعده ونثر عبده و أ ع ز جنده و ه ز ب ا ل أ ح ز ا ب وحده اين الاحزاب هو اليوم في موعود الله الصادق ووعده المنجز رفع يديه ودعا ما شاء الله أ ن يدعو ثم انصبت قدماه صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي واذا بنبيك صلى الله عليه وسلم وهو في الثالثه والستين من عمره لكنه كان ايدا شديدا اذا به في بطن الوادي وكان بطن حصباء قطحاء اذا به يشتد عدوا واذا الناس ينظرون الى ازاره يدور حول ركبتيه من شده عدوه صلى الله عليه وسلم حتى توجه إ ل ى ا ل م ر و ة فصعد على ا ل م ر و ة و ص ل ع عليها كما يطلع على الصفا وفشل خبر في م ك ة رسول الله رسول الله في ث ن ي ة كذا رسول الله في الحرم رسول الله على الصفا رسول الله على ا ل م ر و ة ف ل ف ض ت البيوت من فيها وخرجن م البيوت ا ل ص ب ي ة والغلمان والعبيد والعواتق والجواري ف ض ل عن الرجال والشباب لفظت بيوت م ك من فيها بعيون ض م ع ه وقلوب م ح ر و ق ة شوقا تريد أ ن ترى محمد صلى الله عليه وسلم ف ا م ت ل أ المسعى ما بين الصفا والمروه ح بالناس بدون ن ينظروا الى محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل د ح م عليه و إ ذ ا نبيك صلى الله عليه وسلم مطلقناه الذي ل م يكن ممن يدفع الناس بين يديه أ و يقال اليك إ ل ي ك أ و عنك عنك أ ش ف ق على الناس يوم ازدحموا عليه فدعا براحلتك قريبه فدعا بها ف أ ت م سعيه راكبا ليراه الناس فتروت العيون ا ل ض ا م ئ ة من محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم بهم رءوفا بهم رحيما فلما أ ت م سعيه أ م ر من لم يسق الهدي أ ن يتحلل ويجعلها عمره وشق ذلك على الصحابه ة شق ع ل ي م أ ن ه م إ ن م ا اتوا من المدينه حجاجا ما ً ماتوا معتمرين فكيف يحلون من إ ح ر ا م ه م من إ ح ر ا م قد التزموه وكانوا يرون ا ل ع م ر ة في أ ش ر الحج من اكبر الكبائر وشق عليهم ثانيا ً أ ن الرسل و ي أ م ر ه م أ ن يحلوا وهو لم يحل وقد أ ش ر ف ت قلوبهم حب متابعتهم وحب أ ن يكونوا على ا ل ح ل ة هو عليها ولذلك تباطؤوا عنه ولم يبادروا لما طلب طمعا أ ن يكونوا على ا ل ح ل ة هو عليها صلى الله عليه وسلم ولما ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم تباطؤهم دخل على ع ا ئ ش ة يعرف الغضب في وجهه قال ت يا رسول الله ما لا اغضبك ادخله الله النار قال إ ن م ا اغضبني أ ن ي أ م ر بالامر فلا يتبع إ ن ي أ م ر ت الناس أ ن يحلوا فلم يحلوا و ك أ ن م ا فقه النبي صلى الله عليه وسلم سبب ت ب ا ط ئ ه م و إ ذ ا به يخرج إ ل ي ه م ويقول أ ي ه ا الناس لو استقبلت من أ م ر ي ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها ع م ر ة و إ ن م ا يمنعني أ ن أ ح ل معكم أ ن ي قد سقت الهدي ولما فكن باسم هذه ا ل إ ش ك ا ل ي ة طابت نفوسهم وحلوا جميعا وساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ا ل ح ا ي التي رغدها صلى الله عليه وسلم حلالا ا ل ح ل ة كلها خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس بعد ان اتموا عبرتهم و أ ت م طوافه وسعيه فنزل بهم ب ا ل أ ب ط ح و ا ل أ ب ط ح هو المكان اللي ا ل آ ن يشمل المعابده والحجون وكسر السقاف وهذه ا ل م ن ط ق ة كلها من منها الى جسر الحجون كله ا ل أ ب ط ح وهذا مكان واسع وفيه بئر ماء يستقي منها الناس نزل نسلم هناك ليتسع هذا المكان لكل هذه الجموع ا ل ز ا ح ف ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أ ر ب ع ة أ ي ا م يتتابع إ ل ي ه الناس ويدركه من لمدركه في مسيره وكان ممن أ د ر ك ه علي رضي الله عنه قدم من اليمن فلما قدم من اليمن ذهب إ ل ى خباء زوجه ف ا ط م ة وهو محرم وقد اقتحم سكان وتزينه وحلل اكتحنت ا ل حلال وليس حل المحرم قال ما لك ي ق ابي أ م ر ن ي بهذا وحال علي كحال الشببه من ا ل أ ز و ا ج يقع بينهم وبين أ ز و ا ج ه م ما يمكن نسميه المقالب أ و حسب تعبير علي اللي الحكاية حكى هذه الحكاية بعدما شاب رضي الله عنه في ا ل ك و ف ة قال ذهبت إ ل ى رسول الله محرسا على ف ا ط م ة حال الشببه من ا ل أ ز و ا ج فذهب إ ل ي ه وقال يا رسول الله ف ا ط م ة طيبت خبائها واكتحنت و ت ز ي ر ت ولبست ف ي ه ا ب ا صبيرا وتقول إ ن ابي امرني وكانما ل ل عليه وسلم ه ق ر أ ما في نفسي عليه فما قال م ر ة و ا ح د ة صدقت قال صدقت صدقت صدقت أ ن ا أ م ر ت ه ا بذلك ا ش ب ع د طيب أ ن ت ما ا ح ر ن ت قال احرمت ب إ ح ر احرمك م ك إ ا يا رسول الله وجوز معي الهريم ن اليمن ق ان ل تبقى على إ ك ر ا م ك ف ا ط م ة حلال و أ ن تبقى واحده بقي النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ب ط ح وحول ه ق ر ا ب ة ا ل م ا ئ ة أ ل ف ونبيك صلى الله عليه وسلم ق ر ي ب إ ل ي ه م كان صلى الله عليه وسلم مهيبا يهابه كل أ ح د وقريبا يدنو اليه كل أ ح د في غ ا ي ة ا ل خ ل ط ة معهم ومن أ ج م ل ما يصور ذلك ما رواه أ ب و جحيفر ض ي الله عنه وكان صبيا عند ح ج ة الوداع يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ق ب ة في ا ل أ ب ط ح يتوضا في قبتك ثم يخرج بلال بباقي وضوئه فينكب عليه في الناس على باقي الوضوء أ ي ه م يصيب منه غ ر ف ة أ و يدخل يده فيه فمن أ ص ا ب منه مسح به ومن لم يصبه ي ذهب للذي اصابه مسح أ ث ر بيد اخيه حتى إ ذ ا فرق بينهم ب ق ي وضوء ان ل ب يسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ه مخطط بهم ر فما ر أ ي ت أ ح د ا في ا ل ح ل ة أ ح س ن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ك أ ن ساره جماره لبياضها صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما صلى بالناس ق ا م الناس ي أ خ ذ و ن بيده لان أ ك ث ر ه م هذه اول مره يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ي أ خ ذ و ن بيده فيمسحون بها وجههم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بصر يده الناس كلهم لا ه ء الناس لا كلهم يكفها عن أ ح د قال أ ب و جحيفه ه ل ا م صغير ف أ خ ذ ت يد النبي صلى الله عليه وسلم فمسحت بها وجهي فلانا أ ا ل آ ن أ ع ج ب من بردها وطيبها و إ ذ ا كان هذا الصبي وصل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا كان يوم الخميس إ ا ل ه يوم ا ل ت ر و ي ة و إ ذ ا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالناس من ا ل أ ب ط ح إ ل ى منى ي ليصلي بالناس في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فلما تنفس الصبح وطلعت الشمس على خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ا ل ج م ع ة يوم ع ر ف ة سار الركاب الشريف من منى ي متوجها إ ل ى ع ر ف ة سار صلى الله عليه و سلم والناس حوله كل هذه الجموع ز ا ح ت معه لكن نبيك صلى الله عليه و سلم سار مع الناس واحدا منهم لا يرد عنه احد ل احدا يرد عنه أحد أحد أ أحد أحد حتى إ ن اعرابي ا لقي النبي صلى الله عليه و سلم وهو في مسيره بين منى و مزدلفه ما بعد وصل المزدلفه طلع الناس إ ل ى عرفه فلما وصلت إ ل ي ه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم ويستعرض الناس امسك بعبد ناقه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه عشان يسوي فرض اهل ا ل ن ا ق اللي ماشيه واذا بالناس حول سلم ي ق ل و ن ماله م ما ُ ل ه ا ذ ا بالنبي صلى ا ل ل وسلم ي ق ل ا ر َ ا الماله له ح ا له ع ب ما فعل هذا الفعل الا ل ا ن حاجه مهمه ثم اقبل اليه واذا بالرجل يقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني ا ل ج ن ة ف أ ق ب ل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للناس أ ت و ا يعرفون ا ل إ س ل ا م ويلقونه ل أ و ل م ر ة في هذا المشهد العظيم ما يغرقهم بالتفاصيل و إ ن م ا يعطيهم جوامع الدين و إ ذ ا فزع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصل الرحم دع الناقه انتهتك وهذا من عظمت تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ما أ غ ر ق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ب ت ب ا ص ي ل و إ ن م ا أ ع ط ا ه الجوابع ا ل ظ ي م د ع ن العظيمه سر ا ن ب ي صلى الله ل وسلم وقريش لا تكاد لا ي وقريش ه تكاد ت ن أنه إلا س ق ف في ا ل ز د ل ف ف ة حيث ي ق و ن م رسوم خاصة. من ضمنها مع الحلم الحرم مع لأن وبروتكولات لا الناس لأن ويقولون أهل البيت لا أنها كانت نفسها نحن نقف في الحرم. ما نقف قريش تقف ترعي عرفة عرفة في في خاصة الناس حتى يظهر و ا تميزهم و إ ذ ا بنبيك صلى الله عليه وسلم يظل في م س ي ر ه منتقعا عاملا بوحي الله عز وجل ثم أ ف ي ه من حيث أ ف ا ض الناس فيقف مع الناس في ع ر ف ة فلما وصل ع ر ف ة ف إ ذ ا ق ب ة قد ط ر ب ت له في نمره فاستراح فيها قليلا حتى إ ذ ا زالت الشمس ركب صلى الله عليه وسلم راحلته ثم نزل من نمره إ ل ى الوادي وادي ارنه ه و الوادي الذي يحف ب ع ر ف ة وليش ما خطب في مكانه نزل في الوادي واتشكر في كل موقف الناس حاضر همهم في نفسه أ ي شيء يعمله تجد واضع اعتبار الحال الناس ي ش ت ي ك و ن فما أ ر ا د أ ن يخطب في عرفه والذي باب ا باب ي خ ص وشجر وشوك نزل في الوادي ل أ ن الوادي أ ر ض ر م ل ي ة د ن ث ة م ن ب س ط ة تحتوي الناس وهي ارفق لجلوسهم واستماعهم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ر ح ل ت ه وانصب في الوادي واجتمع الناس حوله تطيف به القلوب وترمقه العيون وتصيح له ا ل آ ذ ا ن وتشرب ئ له ا ل آ ن ا ونبيك صلى الله عليه وسلم على راحلته محتفل بما سيقول م ه ت م ل ه ولذلك أ ث ب ت قدميه في الغرز اللي هو موضع القدم ب ا ل ن س ب ة لراكب البعير وجعل يده على مقدم الرحل وتطاول للناس حتى, حتى يزيد في ارتفاعه ا ولو قليلا ثم حمد الله و أ ث ن ى عليه وخطب خ ط ب ة ع ظ ي م ة جمع فيها معاقد الدين و أ س س ه ا ل ع ر ا م ومن أ ع ظ م ما فيها أ ن ه أ ع ل ى ل أ ن ا ل أ م ة اخرجت لها في ذلك اليوم شهره ميلاد جديده ان ا ل أ م ة ولدت في هذا اليوم ميلادا جديدا وابتدع عمرها وان ما مضى من عمرها قد استدبرت واستقبلت عمرا آ خ ر وذلك في قوله أ ي ه ا الناس كل امر من امر الجاهليه موضوع تحت قدمي, كل دم من دم الجاهلية موضوع تحت قدمي واول دم أ ض ع دما دمنا نحن بنو عاشم بل بنو عبد المطلب أ و ل دم أ ض ع ه دم ربيعه بن عبد المطلب فهذا الدم هدر لا نطالب به إذن أنت أنت بدأ أبوك موضعة دماء واحد يقول أنت في الجاهلية قلت كذا أو أنت في الجاهلية موضوع الجاهلية في ربا ربا ربانا نحن رب العباس بن عبد المطلب ثم جعل النبي صلى الله عليه و سلم يضع للناس التشريعات العظام في المسائل ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و غيرها حتى أ و ص ى بالنساء واستوصى واكد س ت و و ص ى أ أ خ ذ ت ب و ه ن ب أ م ا ن ة الله واستهنتم فروجهن ب ك ل م ة الله لكم عليهن و لهن عليكم فيه عرض لمعاقد الدين ا ل ع ظ ي م ة حتى إ ذ ا تتامت خ ط ب ة صلى الله عليه وسلم وهذه الجموع حوله إ ذ ا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقبل عليهم إ ق ب ا ل ا اخر و ي س أ ل سؤال عظيم سؤال تم خلع القلوب عندما نسمعه نسمع بوعي ولا نسمع من طلعنا من صغا نسمع هذا السؤال ن ب ي س أ ل ه ا ل ن ا س لكن هل أ ح ض ر ن ا قلوبنا و ع ن ن ا نتصور ونسال ويسال ويستدبر هذا السؤال من معاني ك أ ن من النبي صلى الله عليه وسلم في وجدانه ولنسالن ا الذين أ ر س ل إ ل ي ه م و ل ا ن س أ ل ن المرسلين س ت س أ ل أ م ت ه عنه يوم ا ل ق ي ا م ة و ل ا ن س أ ل ن الذين أ ر س ل إ ل ي ه م و س ي س أ ل ه عن أ م ت ه فماذا ستقول أ م ت ه إ ذ ا سئلت عنه يوم ا ل ق ي ا م ة فاقبل على الناس فقال أ ي ه ا الناس إ ن ك م مسؤولون عني فما أ ن ت م قائلون من الذي ي س أ ل هذا السؤال هو الذي قرا ثلاث وعشرين س ن ة في جهد وجهاد ودعه وبلاغ واخرج من بلده فنظر إ ل ي ه ا وهي احب البلاد اليه ويقول لولا أ ن ك م ي أ خ ر ج و ن ي منك ما خرجت ي س أ ل هذا السؤال الذي قتل في بدر و قتل في احد فشجت جبينه و كسرت رباعيته و ضرب بالسيف على عاتقه و قتل عمه و حط الناس إ ل ي ه و متل به و وقف أ م ا م جثمانه وهو يقول لن أ ص ا ب بعد اليوم بمصاب اعظم من هذا ي س أ ل هذا السؤال الذي حوصر في الخندق حتى شد على بطن حجرين من الجوع ي س أ ل هذا السؤال الذي كان يتلوى في بيته في سبيل بلاغ ا ل ر س ا ل ة لا يجد بالرديء ا ل ت م ر ما ي م ل أ ب ط ن ا ي س أ ل هذا السؤال الذي عم هذا البيت فصد عنه بلاغا لرسالات الله ي س أ ل هذا السؤال الذي قضى عبره كله جهدا وجهادا وبلاغا و ع د ا ء ثم ي س أ ل اليوم فيقول ما أ ن ت م قائلون إ ذ ا سئلتم عني ث إ انكم مسؤولون عني فما انتم قائلون فنطق الجميع بفم ي ن واحد بالجواب الذي لا يمكن ان يجيب به سواه والرد الذي لا يمكن ان يرد على, على النفس الا بانك قد بلغت ونطقت واديت الذي عليك وهل يمكن ان يجاب النبي الا بهذا الجواب وهل يمكن أ ن يقال له صلى الله عليه وسلم بعد عمره ذلك إ ل ا هذا الكلام نطقوا جميعا بفد واحد نشهد أ ن ك قد بلغت ونصحت و أ د ي ت الذي عليك ونحن اليوم بعد الف واربعمائه وسته عشر س ن ة من ذاك النداء نهتف بنبينا صلى الله عليه وسلم ونجيب على سؤاله ذاك فنقول نشهد أ ن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغنا ا ل ا م ا ن ة و أ د ى ا ل ر س ا ل ة ومحضنا ل ن ص وتركنا على ا ل م ح ج ة البيضاء فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أ م ت ه وداعيا عن دعوته وإذا بقي ب ي عليه وسلم يرفع أصبعه الشريف ك صلى أصبعه الله وسلم ا ا اللهم مشهد اللهم الله ئ ل مشهد اللهم مشهد وشهد و خ ر ا ا ل ش هناك د ي على ل ب غ رسول لرسالته وسلم الله صلى الله عليه ا بقي ن ملحظ عجيب لا ينقضي منه العجب من الذي كان يبلغ للناس خ ط ب ة النبي صلى الله عليه وسلم صوت النبي لا يبلغ الناس كل م ئ ة أ ل ف يحتاج مبلغ يقف الكلمه من فم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول للناس أ ي ه ا الناس إ ن النبي يقول لكم اسم هذا الشاب و كان شابا جهوري الصوت آ م ن برسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ح ب ه واتبعه وجعل فمه مبلغا لرساله اسمه ربيعه طيب امييه س ه أ بن خلف في مجتمع عربي يتوارث الحقد ويتواصى ب ا ل ث أ ر و أ ب و ه قتل في بدر هبرا بالسيوف و أ خ و ه قتل في بدر هبرا بالسيوف و هو يجعل فمه ا و مقولا لقول النبي صلى الله عليه و سلم إ ن ه ا ا ل ر س ا ل ة التي اتت إ ل ى النفوس فنزلت عليها فاهتزت و ربت و أ ن ب ت ت من كل زوج بهيج و ع ا د ت خلقا آ خ ر فتبارك الله سب الخالقين و ليصدق الله نبيه صلى الله عليه وسلم دعوته يوم دعا ء لعل الله يخرج من أ ص ل ا ب ه م من يعبده لا يشرك به شيئا فيخرج من صلب أ م ي ه بن خلف ربيعه بن أ م ي ه بن خلف مبلغ خ ط ب ة النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته وصلى بالناس الظهر والعصر ثم ركب راحلته ودفع الى ق م ق عرفه ووقف عند الجبل في أ س ف ل الجبل عند الصخرات الصخرات م و ج و د ة م ن ف ر ش ة الذي ي أ ت ي إ ل ى الجبل في غير وقت الحج يراها بوضوح فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك على راحلته واستقبل ا ل ق ب ل ة والجبل بين يديه ورفع يديه وجعل يديه إ ل ى صدره كاستطعام مسكين ثم استغرق صلى الله عليه وسلم في سبح من ا ل م ن ا ج ا ت ا ل إ ل ه ي ة والدعاء والتهليل والتلبيه وهو مع هذا الاستغراق م خ ت م ب أ م ر الناس مقن عليهم ي أ ت ي ه اناس من أ ه ل نجد ي س أ ل و ن ه عن الحج فيقول الحج عرفه ويسقط رجل من, من, من, من غمار الناس لا نعرف اسمه ولا اسم قبيلته ولا من أ ي بلد أ ت ى لكن الله عز وجل الذي خلقه يعلمه جل جلاله س ق ط ه ان دقت عنقه ف إ ذ ا سلم يقول كفله في ثوبه واغسله م ا ء و ا ل س د ر ولا تقربه طيبا ف إ ن ه يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة ملبيا ويرسل الى الناس منادين من قبله وهم في عرفه أ ن كونوا على مناسككم وعلى أ م ا ك ن ك م ف إ ن ك م على ارث من ارث ابيكم إ ب ر ا ه ي م وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف والناس حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله التي وصفت ه قبل ذلك لا يرد عنه أ ح د ف ي أ ت ي اعرابي من بني المنتفق فيزاحم الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الناس إ ل ي ك إ ل ي ك ما لك ما لك و إ ذ ا بالنبي ه و سلم يقبل إ ل ي ه م فيقول أرب ارب له ما قال الأول هذا ما أ ماله فافسح الناس حتى وصل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ا ل أ ع ر ا ب ي فقلت يا رسول الله أ م ر ا ن أ س أ ل ك عنهما ما الذي يدخنني ا ل ج ن ة ويباعدني من النار يقول ا ل أ ع ر ا ب ي فرفع النبي صلى الله عليه وسلم طرفه إ ل ى السماء ثم أ ق ب ل إ ل ي ه بوجهه الكريم وهذا أ س ل و ب تربوي تعليمي ل أ ن الثوايق ل ي هذه هي جذب شديد ل ب ش ا ع ر الناس اللي ح و ل ه و ف ض و ل ه كل واحد منهم سيذهب ذهنه كل مدى وش بيقول ن يقول بعد بالك يقول ف أ ق ب ل إ ل ي ه بوجهه الكريم ثم قال لان كنت أ ق ص ر ت ا ل خ ط ب ة لقد أ ع ظ م ت ا ل م س أ ل ة صحيح سؤالك مختصر لكنه يحتوي على م س أ ل ة ع ظ ي م ة احفظ عني تعبد الله لا ت ج ر ك به شيئا وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان طيب ليش ما ذكر الحج فذكر ج الحج ا الآن فما ء عنده يعد ف معاقد الدين العظام وهذا شان النبي صلى الله عليه وسلم كما قتل لا يغلق ا ل إ ن س ا ن التفصيلات و إ ن م ا يجمع لهؤلاء ا ل أ ع ر ا ب الذين قدموا معاقد الدين وجعل ا ل أ ع ر ا ب يطوفون في ع ر ف ة الذين لم يلقوا النبي و إ ن م ا و ا ف ق في هذا المكان يريدون ان يروجه المبارك ف إ ذ ا وصلوا إ ل ي ه نظروا إ ل ى محياه صلى الله عليه وسلم فقالوا جميعا هذا هو الوجه المبارك وصلوات الله وسلم على صاحب الوجه المنور وتعالى النهار نبيك صلى الله عليه وسلم على حاله من ا ل إ ق ب ا ل على الله اللهج والتلبيه والتهليل لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير بهذه ا ل آ ي ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل ش ا د ة ا ل ف ا د ه اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على الناس وكان عمر قريب ا منهم ما و ب ت ع د ه قبل حوله فلما تلاها فقهها المهقيه المحدث الملهم عمر رضي الله عنه فاستعبر باكيا وجعل يقول ليس بعد الكمال إ ل ا النقصان لانه ي س بعد ل ل إلا ل ك م ا ا ق ص ا ن ن ل أ فقه منها ان ما دام كمل الدين فقد انتهت م ه م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ا ل ا دام كمل الدين ر س ل أديت والمهمة قد أنجزت وسيتهيأ والمهمة بالرفيق يشير إليه استشرفه من و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم فجزع جاشه نفسه فعلمه ي عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل امامه ولذلك ما تعجب انه لما توفي النبي فعلا طاشع رضي الله عنه قال النعمان ما تقال ع ل ه توفي السيف إ ذ ا كان والنبي أ م ا م ه قد جزع هذا الجزع ورجع يبكي ويقول ليس بعد الكمال إ ل ا النقصان وتعال النهار ونبيك صلى الله عليه وسلم على هذه الحاله ا ل ش د ي د ة من اللهج ويديه إ ل ى صدرك كسطع المسكين ما وضعهما حتى إ ن ه عندما اضطربت به راحلته تناول خطامها بيد و أ ب ق ى اليد ا ل أ خ ر ى م ر ف و ع ة ليدعو بها حتى أ ن ا ل ص ح ا ب ة شكوا قالوا بك نبي صائم اليوم ماذا قال واقع ل ك ي د صائم قت ا م ا ل فضل ع ل مندي ف أ ن س ت اليه قدحا من لبن فلما اعطي اليه تناوله فشرب منه فعلموا انه ما كان صائما لكنه كان مستغرقا في حاله الذك من إني لست إني أبيت ربي ويزقيني ولما ا ن ج ا تعال كهيئتكم إني ي ت ع النهار ا ل ن ب ي في حاله هذا ك أ ن م ا جاشت نفسه وزلت و أ ش و ا ق ه إ ل ى الملا الاعلى فسمع وهو يقول لبيك إ ن العيش عيش ا ل آ خ ر ة و ك أ ن م ا كان صلى الله عليه وسلم يتهيا ل ل ح ا ك م ا ل ر ف ي ق ا ل أ ع ل ى لبيك إ ن العيش عيش ا ل آ خ ر ة فلما ت ض ي ف ت الشمس للغروب إ ذ ادعوا بالنبي ا صلى ل ل لي أ س ا م ة بن زيد ليكون ردفه و ض ج ة عرفه أ ي ن أ س ا م ة أ س ا م ة بن زيد الرسول يدرك اين أ س ا م ة أ ي ن أ س ا م ة فالاعراب من اماكن شتى ماذا ت ش ف و اسامه ن وعرفوا ان هذا يدعى ا ل آ ن ليكون ردفه النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا أ ن ه رجل كبير وقور أ ب ي ض و ض ي ء يصبح أ ن يكون ع ي ن في منصب وزير أ و منصب خطير فبينما هم على ذلك يرمقون ر ا ح ل ة النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون هذا ا ل ل ي ب ي ر كبوره إ ذ ا بشاب مراهق أ س و د أ ج ع د الشعر إ ذ ا به يتسلق نكثر ي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون ح ن النبي د ي ع ي ه م دورة و ك أ م ا ن صلى الله عليه وسلم في آ خ ر يوم من ع ر ف ة أ ر ا د أ ن يدفن عند موطئ قدمي راحلته العارات ا ل ج ا ه ل ي ة وتمايزها ب ا ل أ ن س ا ب و ا ل أ ل و ا ن و ا ل أ ع ر ا ق وليعلن بلسان الحال لا بلسان المقال أ لا فضل لعربي ن ولا عجبي ولا أ ب ي ض ولا أ س و د الا بالتقوى فهؤلاء سادات قريش واشرافهم كلهم حول النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل أ س و د حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حاز شرب رد في النبي صلى الله عليه وسلم وتضيفت الشمس للغروب و إ ذ ا بنبيك صلى الله عليه وسلم المبشر بالخير يقول يا بلال استنصت الناس و إ ذ ا ببلال يقبل على الناس أ ن ص ت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ن ص ت الناس حتى ك أ ن عرف ليس فيها احد و إ ذ ا بنبيك صلى الله عليه وسلم يقبل عليهم قائلا أ ي ه ا الناس إ ن جبريل أ ت ا ن ي ف أ ق ر ا ن ي من ربي السلام وقال إ ن ربك يامرك يا أ ن تبشر أ ه ل الموقف و أ ه ل المشعر اللي بتروح بعد شوي ان ل ل اللي شوي بتروح بعد حولها أ ربكم قد غفر لكم وتحمل عنكم التبعات ف أ ن ط ق الله عمر اللي ما يتعدى الله المحدث قال ب ل ه ح ه ما يا رسول الله لنا هذه خ ا ص ة قال بل للناس ع ا م ة بل للناس ع ا م ة بل للناس ع ا م ة فقال عمر كثر خير ربنا وطاب كثر خير ربنا وطاب كثر خير ربنا وطاب وقال نبيك صلى الله عليه وسلم للناس وقد وجبت الشمس ادفعوا على اسم الله فسر الناس و رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ك أ ن ه مشهد مشاهد الاخره ة هذه الزحف تزحف في أ ك ب ر عدد شهدته عرفه كلها صلى الله عليه وسلم في حال من ا ك ت ظ ا ظ و ا ل ا س ت ح ا م و إ ذ ا بنبيك يتحمل ه وسلم ي مسؤوليته في أ م ر الناس وهم في هذا الزحام فيتطاول للناس ويشير بصوته ويقول أ ي ه ا الناس ا ل س ك ي ن ة ا ل س ك ي ن ة إ ن البر ليس ب ا ل إ ض ا ع مو ب ا ل ص ر ع ه الفرام على أقرأ. وهذه و ا ل ي يقول و الجموع ذ فإذا ي يفعله يشد لينال يعني أولا راحلة رحلة الراحل مثل به رأسها وهذا وهذه مورك خطام لضارب مقدم الفرام حتى على إن أقرأ حوله وهجراه ص للناس ى ا ل عليه وسلم ل ل ه ا ل س ك ي ن ة ا ل س ك ي ن ة حتى فوصل إ ل ى ا ل م ز د ل ف ة فلما وصل ا ل م ز د ل ف ة وصلها بعد يوم طويل وكانت حجه ا النبي صلى الله عليه وسلم في شهر آ ذ ا ر وقت لكل نهار فيه طويل يوم طويل حافل بجلائل ا ل أ ع م ا ل وباستغراق ا ل ع ب ا د ة واللهج وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أ ح و ج ما يكون إ ل ى أ ن ينال حاجته ا ل ف ط ر ي ة من النوم الراحة بالناس المغرب فصلى و ا ل ع جمعا ي ش ت أ خ ر ا ل ل ه عليه وسلم ثم ح ج ع صلى الله عليه و سلم ح ج ع ة استجم فيها و إ ن كان وهو في ح ج ع ت ه ما غفل عن تعهد ا الناس فهذه السوده تستعبد قول رواه ابو داود و حمدك ك ا ا ل آ ن يقول الله مشك انما هجع صلى الله عليه و سلم الى الفجر فلما تنفس الصبح قام صلى الله عليه وسلم مبادرا ً وصلى الفجر في أ و ل وقتها حتى أ ن الراوي عبر بقوله قبل وقتها يعني قبل الوقت اللي كان يصليها فيه عاده ليس قبل وقت دخول وقتها ثم ركب صلى الله عليه وسلم راحلته و ك أ ن م ا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن حال استغراق والاقبال وعماره هذا الوقت ب ا ل ع ب ا د ة هو ا ل آ ن في عرفه يوم بطوله هو في حال تضرع م ن ا ج ا ت وما ان صلى الفجر حتى ركب راحلته ورفع يديه عند المشعر الحرام في حال م ن ا ج ا ت و إ ق ب ا ل على الله عز وجل وذكره لا ع إن فكان ب في حاجه ذ ك ر ن ا للمشاعر الحرام ومع ذلك هو في الذكر عمه يا رسول الله أنا جيت اتيت ل المضرس رسول ر يغافيه يا عمه أنا ج ب ا ا ل ح أ ي ت من جبل طيب ما تركت جبلا الا وقفت عليه فقال النبي صلى معنا صلاتنا ه ل ه وقد وقف ب ع ا ر ه س ا ع ة من ليله ونهار فقد تم حجه وقفاتها و ك ل م ة أ س ف ر ه جدا نحن ا لكن آ ن نعييرها لم أعد ك الصحابه ن ا ر ض و ا ن ا ع ل ي ه م ب ع ت ب ا ر ه م تعاملوا مع الظواهر الطبيعيه كلمه اسفره ل م ة جدا لدي واربع كاملة أنا ما تعودنا على قياس الطبيعية معها لكن جدا الله عنه في خلافته كان واقف هو في موقف ا ل إ م ا م عند المشعب الحرام وعبد الله بن مسعود و ا ق في ف ن ا ح ي ة م ز د ل ف ة وحول التلاميذ فلما أ س ف ر جدا قال عبد الله بن مسعود إ ن دفع أ م ي ر المؤمنين ا ل آ ن أ ص ا ب ا ل س ن ة و هو غ ي ن ه ف ي في ن ا ح ي ة م ز د ل ف ة و عثمان راكب عند المشعب الحرام فالراوي تلاميذ عبد الله بن مسعود يقولون لا ندري أ ي ه م ا كان أ س ر ع كلام مسعود ولا ح ر ك ة عثمان ل أ ن كانت قياسهم ل ك ل م ة أ س ف ر ه جدا تعمل وقت تقيق فلما أ س ف ر نسلم جدا قبل طلوع الشمس خرجوا م ز د ل ف متوجها إ ل ى منى ف ل وفي الطريق أردف غير ا ل أ ر د ا ف أ ر ك ب هذه الفضه بن عمه و ذ ف ع صلى الله عليه وسلم وعليه ا ل س ك ي ن ة وشعاره للناس ا ل س ك ي ن السكينة حتى وصل إ ل ى الوادي وادي محسر ف أ س ر ع قليلا حتى وصل إ ل ى جمره ا ل ع ق ب ة ولقط له الفضل العباس الجمرات ف أ م س ك ه ا سلام بيده اليها الناس ح ج م ح ب ة الحمص ويقول للناس أ ي ه ا الناس بمثل هؤلاء فرموا واياكم والغلو ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم الغلو وهنا للناس الغلو الجمارات هذا ما تقف للذك وينمع في رمي الأخرى شأنك بمسائل الدين العظام ما ش ا ء ل ك م ا ل غ ل و في مسائل الجهاد ا ل آ ن اغسل كل م ا غلو في رمي الجبر اياك والغلو ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم الغلو ثم رمى صلى الله عليه وسلم الجمرات يكبر مع كل ح ص ا ت وانقطعت ت ل ب ي ة النبي صلى الله عليه وسلم مع انتهاء التكبير مع انتهاء الرمي وصار لهجا بعد ذلك بالتكبير فلما انحسر عن ا ل ج م ر ة غشيه الناس غشيه الناس ي س أ ل و ن ه ويوم سبحان الله يوم النحر وهذه ا ل س ا ع ة بالذات هي أ ك ث ر الساعات أ س ئ ل ة ل أ ن فيها أ ع م ا ل ك ث ي ر ة يضطرب في الحجاج فيها ونبيك وسلم ولا ولا ولا للناس أن أن قبل قبل عليه رميت صلى الله عليه وسلم للناس افعل ولا حرج رميت قبل أن أحلق قبل أن أرمي فعل افعل ولا حرج افعل هجراء أرمث حرج حرج حرج حتى لما اكفوا عليه فقال إ ن الله قد وضع عنكم الحرج إ ل ا رجلا اقترض عرض ا ر ئ مسلم ف ل ك الذي حرج وهلك وكان كل ي أ ت ي ا ل ن ب ل ى ا ل ل س ل م لا يرد عنه أ ح د حتى ان ف ت ا ة ت أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم تقف أ م ا م ه وكانت فتاه وضيئه ت ق و ل يا ر س و ل ا ل ل ه إن حركه الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا على أفأحج ن الفضل, الفضل في عين ي المرء أ ب ي ض وضيئا حسن الشر إنه ف ا ل تلت كذا ع ج ه ة ثانية ف أ ع ج بها ب و أ ع ج ب ت به وما زاد نبيك على أ ن يلوي عنق علاجها ف إ ذ ا أ د ا ر عنق علاجها الاخرى لوى حتى قال عمه العباس يا رسول الله لويت عنق م ن عمك فقال صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت شابا و ش ا ب ة فخفت أ ن يبتلاهما ل ش ي ط ا ن و أ ع ج ب ما تعجب منه اللطف في التعامل مع الموقف يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أ د ن ى درجات ا ل ت أ ن ي ب يعني ما نهره ما وضخه استعمل ح ر ك ة ا ل أ ب ا ل ل ي يبون على ولده والبنت تشارك في الفعل وش حظها من ا ل ت أ ن ي ب حظها الوعظ غير المباشر يعني وعظ الفضل هو يصل إ ل ى ا ل ف ت ا ة يعني مرشحا ل أ ن ه ا ما تحتمل وقالها النبي صلى الله عليه وسلم ق د ا م امه الله اتق الله استعملت ب ا ك ي ه وعاشت حرج الموقف لاخر لأ امرها فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في ت أ ن ي ب ه ا ا ل أ س ل و ب الخير المباشر واستعمل ت أ ن ي ب ابن عمه ب ه ذ ا الطريقه ا ل ل خ ي ف ة وهو كابنه الذي حسب تعبير نيمون عليه وانظروا لهذا ع ظ م ة الموقف ما وسلم الله هذا الإنكار للنبي صلى عليه في حظ بينما نحن كثيرا ما تحضر ح ض و ض أ م ص ن ا ف ا ل إ ن ك ا ر يعني أ ح ي ا ن ا ننكر ه ل ى الواحد ليش يسوي هذا الشيء عندنا ما هو ب ل أ ن ه فعل ا ل م ع ص ي ة لا ليس ش و ي هو أ ن ا موجود ك أ ن ي أ ه ر لنفسي طيب الفضل فعل ذلك وبين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البشر عظيم ان يعظم أ ع ظ م من ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ي ق س م ك ي ف تفعل ه أ ن ا معك و أ ن ا أ م ا م ك اللي الناس وانما بهذا ا ل أ س ل و ب اللطيف الرشيد صلوات الله وسلامه عليه ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى مكان ه ا ل ذ ينزل ي فيه, فيه مسجد ك ا ن ينزل ه فيه م الخيف ف أ ن ز ل المهاجرين ميمنته و ا ل أ ن ص ا ر ميسرته و أ ن ز ل الناس حولهم ثم دعا أ ي ن أ ب ا حسن فجعلي ا ء رضي الله عنه اخمشه وياه حتى ينحر هديه وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مائه من الابل و إ ذ ا بربك جل جلاله يظهر م ع ج ز ة يراها أ ه ل الموقف كله كانت الابل تقدم للنبي أ ر س ا ل ا ي ع ن ي دفعات سبع جميع خمس جميع والنبي صلى الله عليه وسلم ممسك ب ا ل ح ر ب ة من أ ع ل ا ه ا وعلي من أ س ف ل ه ا وينحر هذه الابل في لبتها ف ر أ ى الناس الابل العجماوات التي يقال لها يوم ا ل ق ي ا م ة كوني ترابا فتكون ترابا إ ذ ا بها تزدلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا ي ب ت ا به أ و ل ا وهي إ ب ا ل ع ج م ا و ا ت يقال لها يوم ا ل ق ي ا م ة كوني ترابا فتكون ترابا ف م ا ل ا يقول من عرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم حق معرفته فامن به واتبعه وعرف أ ن ه لولا د ع و ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته ل ك ن فحما في جهنم و أ ن أ ع ي ن ن ا كانت عميا و أ ن آ ذ ل ن ا كانت صما و أ ن قلوبنا كانت غلفا حتى فتحها الله ب ر س ا ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو ذابت القلوب في أ ح ن ا ئ ه ا وتفتت ا ل أ ك ب ا د في أ ج و ا ف ه ا شوقا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت وربي م ل و م ة إ ذ ا كان هذا شوق البهائم الاجماوات نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه ثلاثه وستين بعدد سني عمره ثم أ م ر عليه فنحر ما غبر ثم أ ت ى وسلم ليحلق شعره فدعا بالحل بالحلاق كان اسمه م ع م ر فلما دعاه جلس انه ل يسلم له ونبيك صلى الله عليه وسلم من ي س أ ل الناس كلهم خلقه حتى كل واحد يشعر أ ن ه ا احظى الناس من ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ف ب ا ن سلم ما جلس و خ ل ا ل رجال ي د ا و م لا رطب نفسه صلى الله عليه وسلم ب م د ا ع ب لطيفه نظر إ ل ي ه صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا الموسى في يده والذي عرف موسى الوليد ل ا س ي موسى في يده والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فنظر إ ل ي ه فلما نظر في وجهه صلوات الله عليه وسلم وبركاته على محمد قال يا معمر قد أمكنك أذنه وسلم من رسول و الله صلى الله عليه ص شحمة فقال ة ن وبيدك معمر و س ى ي ن ي ث ل يقول أ ن اي ل معك وأنا نعم يا رسول الله أ م ا إ ن ذلك من فضل الله ومن نتي عليه ثم ب د أ يحلق شق ر أ س ه المقدس ا ل أ ي م ن لا تتناثر ش ع ر ة من شعراته الا وقعت في يد أ ح د من أ ص ح ا ب ه فلما أ ت م ه ب د أ ب ا ل ش خ ا ل أ ي س ر و إ ذ ا بن سلم يقول أ ي ن أ ب و طلحه كان النبي صلى الله عليه وسلم استعاد عشر سنوات قراها في ا ل م د ي ن ة وبيت أ ب ي ط ل ح ة وزوجه أ م سليم وربيبه أ ن س بن مالك ك أ ن ن ا بيتهم احد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عنايه بالنبي و ر ع ا ي ة وتعاهد غ ا ي ة ما يكون التعاهد ل أ ن أ ن س خادم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مندوب م عند ن ا ل ي صلى الله عند ل وسلم سلم ي فيها أي كبيرة ه خصور إذا رأى ج ا جانا من سليم طلع بي ع فكان ت ه للنبي النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد فيقول أين سنوات عشر طلعه كل أبو طلع؟ أ ي ن أ ب و ط ل ح ة أ ي ن أ ب و ط ل ح ة رسول ابي يريدك وهذه يا اخواني لها مذاقه لها نشوتها. لها نشوتها لان لو أ م ي ر مؤامر أ و ملك معظم نادوا الافلام كان بعدد كل من يناديه يشعر بالزهو فما ملك من يرتج الموقف يناديه ويقول رسول الله يريدك بين الناس فجاء أ ب و ط ل ح ة لبيك يا رسول الله و إ ذ ا بالنبي يشير الى شق ر أ س ه ا ل أ ي س ر فيقول هذا لك فحلق معمر شق رسول ا ل ل صلى الله عليه وسلم ف أ خ ذ ه أ ب و ط ل ح ة رضي الله عنه م ع م من دين الناس كلهم لو شق النبي و ي ا ه ل الموقف كلهم شق أ خ ذ ه و ك أ ن طلاع الدنيا ذهبا وفضه بين يديه بل والله كلها لا تساوي و ا ح د ة من ش ع ر ت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بها أ ب و ط ل ح ة شحيحا ظنينا بها إ ل ى أ م سليم هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم محفظه الى ه ل م ا قرا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طيب نجمل ما بقي, بقى اجمالا سريعا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عائشه فاغتسل فطيبته ب أ ط ي ب الطيب ثم ترحل صلى الله عليه وسلم بعد أ ن خطب الناس في الموقف خ ط ب ة ع ظ ي م ة خطبها قبل أ ن يدفع ذلك كله بعد ارمى ا ل ج م ر ة خ ط ب ة ع ظ ي م ة فتحت لها آ ذ ا ن الناس يعني بدون مبلغ والناس في أ م ا ك ن ه م يسمعونه دفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إ ل ى م ك ة ف ط ا ف راكبا ومعه محجه المحجه هو ا ل ل ي ح نسميه ا ن ا ل م ش ع ا ب يستلم به الحجر فلما قضى طوافه صلى الله عليه وسلم ذهب إ ل ى سقايه العباس والعباس له أ و ا ن ي كبار حياض يضع فيها النبيذ م المحلة ا ا ء ل الماء المحلى فلما أ ر ا د النبي أ ن يستقي منها قال اسخوني قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه ا ن ه ب إ ل ى أ م ك ف أ ت ي لها بنبيذ من عندها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أ ر ي د من هذا قال يا رسول الله هيا تقع فيه أ ي د ي الناس قال ادخلي ق تقع و ن ي فيه ي مما أ من هذا فجعل العباس يحاول أ ن ي أ ت ي له بماء من أ م الفضل والنبي يقول لا بل أ ش ر ب ما يشرب منه الناس فشرب صلى الله عليه وسلم ما يشرب منها الناس ثم نزل إ ل ى بئر زمزم وبنوا العباس يسقون منها فقال إ ن ز ع و ا ف إ ن ك م على عمل صالح لولا أ ن يغيبكم الناس لجعلت الحبل على هذه و أ ش ا ر إ ل ى عاتقه ل أ ن ه لو اتقد س الوان لاصبح ا ل س ن ة وصار كل من حج ة واتمر ع قال بالعباس واخذ ش و ي بطبق ا ل س ن ة بسم الله فغلبوا على سقايتهم فلم ينزع النبي و إ ن م ا أ ب ق ى ه ا لهم وشرب كما يشرب الناس ثم عاد إ ل ى م ن ا فصلى هناك الظهر و ن ا اتعجب وما الجمر ة خطب الناس ن ح ر ثلاث و ستي ن ح ل ق ر أ س ه ا غ ت س ل و تلبس و تطير و نزل إ ل ى م ك ة و ط ا ف و س ن ر ك ع ت ي ل طواف و ج ا ء و ش ربن م ا ل س ق ا ي ا ث م ن ز ل و شربنا م ل سنرى ج ع إ ل هيا تسال ع وقت لها ذ كلها ل آ ن و ا ح د هاي ن ت ي ا ل و خ ا ق ا لها ل ه ا ل و ق ت حلق ر أ س ه ولكن ان كنت تعجب من هذا ف أ ك ب ر من ذلك أ ن تعجب منه انه خلال ثلاث وعشرين س ن ة حقق على ا ل أ ر ض أ ع ظ م معجزه في ا ل د ع و ة و ا ل ه د ا ي ة فليس قضاء هذه الحاجات في نصف النهار ب أ ع ظ م من ه د ا ي ة ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة وبلاغ ا ل ر س ا ل ة إ ل ى العالمين في العشر سنوات التي قضاها في ا ل م د ي ن ة إ ن ه العمر المبارك والساعات ا ل م ب ا ر ك ة في حياه ة النبي ا صلى ل ل عليه ع وسلم ط ب النبي بقية مناسك ا ح ج معروفة كيف أداها ل صلى الله عليه وسلم لكن بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم, في الله عليه وسلم في ميناء يقضي فيها ثلاثة أيام الناس بالخطابة الناس بالتعليم, الناس, بالتعليم الناس بالدعوة الرؤوس الناس على بغل أن ميناء أن ميناء أختمها أستشعر أيام آخر خطب ويتعاهد ويتعاهد ويتعاهد يوم يوم ويسمى يوم فهو فيها في في يقضي في في حتى وعلي ممسك بركابها والناس حوله فيقول أ ح د ا ل ص ح ا ب ة لروانا الخبر هذا وكان صبيا صغيرا يقول أ ق ب ل ت على سلم ورسولا على ميناء في بغلته وعلي ممسك ببغله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب والناس حوله جلوس فجلس أ ب ي ل أ ن هذا ص غ ي ر طفل قال فجلس أ ب ي مع الناس الصغير لا أ ط ل ق ابوه قال فجعلت أ م ش ي و أ ت خ ل ى للناس و ي ن رايح يشوفني يخطب على البغلة يخطب قال ف ر أ ي ت ساق النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته قد انحسر إ ز ا ر ه عنها فاعجبني بياضها فجعلت أ ت خ ل ى للناس حتى وصلت إ ل ي ه فجعلت أ م س ح ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أ د خ ل ت يدي بين قدمه ونعله ف أ ل ا أ ن ا ا ل آ ن أ ع ج ب من بردها ودي اني شايف ان الصحابي هو كبير ويروي هذا الحديث كان حابب الراس و غ ي الله ا ن ت اعجب من برد قدم النبي لكنني أ ع ج ب من برد طيب نفسه وطيب خلقه اللي يستمر في خطبته ما قال هاللجان وإنما استمر النبي صلى الله واستمر الصبي صلى عليه وسلم في شأنه في شأنه ولكل يستمر في في في يغني خطبته منه أهوش شأنه شأنه شأن ل ك ن ي أ ن ا أ س ت ش ر ف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم هو في منى ف ك أ ن م ا كان يستنطق تاريخها وجبالها وشعابها ويرمي ه و كل يوم الجمرات ويقتل كل يوم ا ل ج م ر ة ا ل ع ق ب ة ما يرجع التاريخ ما تذكر ج م ر ة ا ل ع ق ب ة ليله ا ل ع ق ب ة يوم سرب في ظ ل م ة الليل وسرب إ ل ي ه ا ل أ ن ص ا ر ينسلون كما تنسل القطع ويجمعوا حوله و كل واحد يقول لا يسمعون لا الناس ك أ ن ه م مستعملين كاتم صوت لا أ ح د من اللي في الموقف يسمع بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله ما كانت هذه ا ل أ ح د ا ث ترجع تاريخها في ذ ا ك ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت ه المعالم تقول كان هنا وكان هنا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم معه أ ز ي د من مائه الف من جميع أ ن ح ا ء ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ومن كل قبائلها كلهم مؤمنون به كلهم متبعون له قبل عشر سنوات أو قبل 12 سنة كان هنا ا ل ب ي ع ة كانت, كانت منها مليئه لكن بقبائل الشرك ما أ س ر ع ما صدق الله وعده ما أ س ر ع ما أ ن ج د الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما وعده ولذلك لما سئل في آ خ ر يوم كان التاريخ ي ر ج ع ل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اين تنزل غدا في التداعيات هذه والمواقف ا ل س ا ب ق ة ح ا ض ر ة قال ننزل في خيف بني كنانه, طيب ليه خيف بني كنانة هناك حيث تعاقدوا على الكفر خيف بني كنانه قريب مننا م ي اول ما يطلعوا واحد مني ي ط ل ع ل ا الى بني كنانه ا ل أ ب ض ح مكان ا ل أ م ا ر ة ا ل آ ن والعدل م ك ا ن هذا أ و ل ما تطلعوا مني تنزل هناك نزل هناك في خيف بني ك ن ا ن ة حيث تعاقدوا على الكفر لانه قبل ثلاثه عشر س ن ة كانوا متجمعين هنا قريش ل ي ش خرجت قريش خف بني ك ن ا ن ة ع ل ش ك ن تجمع القبائل في خارج مكه ة اتفاقية في الحرم خارج مكة كنانة كنانة الاتفاقية يعني في في خيف بني كنانة حتى تأتي بني حابيش يدخلوا عقدوا ع ما الحرام م خارج ولا حتى في م أنكم تبايرهم هاشم تتوجوهم على لا ولا ولا ولا ولا يسلقوا حتى بني لنا محمد و إ ذ ا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل ا ل آ ن في خيف بني كنانه ويسترجع التاريخ في نفس المكان هنا لكن أ ي ن ذ ؤ ل ئ ك ا ل ليتعاقدوا تلك الاتفاقيه بعضهم في قليب بدر وبعضهم هلك على الكفر و ا ل ب ق ي ة ا ل ب ا ق ي ة منهم ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صدقه الله وعده و أ ع ز جنده وحزم ا ل أ ح س ا ب وحده وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب و ا ل إ ش ا ء وهجع في الابطح ثم سرد النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ف ط ف طواف الوداع ولما ت ت م طواف الوداع و إ ذ ا بالفجر قد تنفس فصلى في م ك ة بالناس ص ل ا ة الفجر و ق ر أ بهم يترسل ب ا ل ق ر ا ء ة ب س و ر ة الطور وكانت آ خ ر صلاه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل ك ع ب ة وجاهه فلما قضى ا ص ل ا ة خرج من ا ل م س ف ل ة وسربت القبائل إ ل ى منازلها وما كانت تلك الجموع وهي ت و د ه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدري أ ن هذا هو اللقاء ا ل أ خ ي ر و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهرين و أ ي ا م سيلحق بالرفيق ا ل أ ع ل ى والمحل ا ل أ س ل م ربنا آ م ن ا بنبيك محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعنا وصدقنا وما ر أ ي ن ا ربنا فلا تحرمنا رؤيته في عرصات ا ل ق ي ا م ة أ و ر د ن ا حوضه و ر ز ق ن ا شفاعته ورزقنا مرافقته في ا ل ج ن ة مع الذين أ ن ع م ت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ا ج ع ن ا نبيك م ح م د صلى الله عليه وسلم خ ي ر ما جزيت نبيا عن أ م ت ه وداعيا عن دعوته ورسولا عن رسالته اللهم صل وسلم وبارك اطيب و أ ز ك ى ص ل ا ة وسلام و ب ر ك ة على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه الطيبين الطاهرين وسائل صحابة وعن الصحابه اجمعين ومن تبعهم ن باحسان ل به الى يوم ا ا ل ل د الكلمات التي نسال الله عز وجل أ ن يجزل للشيخ خير الجزاء ويجعلها في ميزان حسناته ا ل آ ن المداخلات ثم بعد ذلك ا ل أ س ئ ل ة فدكتور العابدين زين ا ل ل بسم ه الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الله بإحسان أما لله على رسول على آله وصحبه ومنتبعهم بعد أ ر ى أ ن التعليق على هذه ا ل م ح ا ض ر ة ينتقص من ا ل م ت ع ة ينتقص من التمتع بها فدعوني أ ت م ت ع و أ د ع و ك م إ ل ى التمتع بها ا ل آ ن و غدا وبعد غ د بيد ان عندي اقتراح محدد و هو أ ن يدعو كل مستمع إ ل ى هذه ا ل م ح ا ض ر ة ا ل ج م ي ل ة أ ن يدعو للشيخ عبد الوهاب ا ل ط ر ي ر ي ب أ ن يجزيه الله من الخير و ا ل ب ر ك ة والضياء والنور بقدر ما زادنا حبا في رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ولا عجب فهو محب إ ن المحب إ ذ ا اشتدت منازعه لا يرتضي في ه و ليلاه ت ل م ي ح وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم شكر الله شيئا المداخلة لفضيلة هذه يارب أخواني إ ن لم يكن هناك مداخله سؤال مطروح على الشيخ قبل ما ننتقل إ ل ى الاسئله ا ل م ك ت و ب ة أحد يقول ر يطرح غ ب الشيخ ي سؤال على الشيخ يقول السائل السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل و ب ر ك الله ت ه ف ض ي ة ا ش ي ي خ ذكرت أن الرسول أن ل ع الصلاة وبركاته ا ا قال لعائشة الله عنها ل ل س م رضي حين أ خ ت ه أنها أ حاضت م ل ولعل حجك ل ل ه أن ي ك ب ا لكي أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هل هو خاص بعائشه رضي الله عنها أ م ينطبق على جميع النساء اللاتي ي أ ت ي ه ن الحيض في الطريق حقيقة الأحباب الأحكام أحرص أميها بين يدي هذه ذكرت ليست كلمة في مناسك في بيان المناسك أهمية الكلمة كلمة أنا أنها مناسك المناسك هذه على ذلك الذي عليه جلست ذكرت تكون ارتواء عاطفي من خلال وضع هذه المشاهد التي ذكرت بعضها وطويت بعضا تحت المجهر المكبر ل ل ب ص ي ر ة وقد كانت ح ج ة النبي صلى الله عليه وسلم ح ا ف ل ة بمشاهد الحدب على ا ل أ م ة و ا ل ش ف ق ة عليهم والبر بهم وتحمل عظيم م س ؤ و ل ي ة بلاغ ا ل ر س ا ل ة بما لا تخطئه في كل لفته من هذه اللفتات تلحظه في ك ث ر ة خطبه ب ه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في ا ل م د ي ن ة قبل أ ن يخرج وخطب في يوم س ب ع ة وخطب في يوم ت س ع ة وخطب في يوم احدى عشر وكان في وقته كله قد بذل نفسه للناس تعليما و إ ف ت ا ء وتوجيها هذا ا ل كان ل م ب أ تقول ك النبي ن ا في حجته كما كان في حياته مستنفرا ومستنفرا نفسه للتعليم والدعوه ت ل ا ح ظ في ح ج ة النبي صلى الله عليه وسلم عظمه ق ل م ا أ و او او او او او او او او ع و ا او او او ع و او او ا ل او او او او ا مهابه ت صلى الله عليه وعظمته س ل م و وقربه ودنوه للناس بحيث لا, ي... لا تمنع م ه ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره في نفوسهم من الدنو إ ل ي ه من كل أ ح د الصغير و ا ل م ر أ ة والكبير و ا ل أ ع ر ا ب ي كل يجد نفسه ق ر ي ب من ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم فما كانت م ه ا ب ة تردع أ و ترعب أ و تخيف و إ ن م ا مهابه تثمر في النفس توقيرا و إ ع ج ا ب ا وحبا ولذلك تجد الصبي يمسح أ خ ذ ه الله ا النبي صلى عليه ل و س و ي م بها والصبي يدخل د في حذاء النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تقول يثاروا وسلم يسألونها شؤونهم قدام الناس سؤال الله تقف حتى تداوى كيف عن النبي عن يا غير اللي الله عليه وسلم حتى عن الله فيه فيه تداوى تداوى إلا الأعراب صلى شوفوه الخاصة يعني تشبع ب ه ذ المشاهد ا و ق ف ا ل م هذه لا نقف دائما مع المعاني ا ل ف ق ه ي ة ونحن ب ح ا ج ة إ ل ي ه ا ولا مع ط ر ي ق ة ما يستفاد ولكن ه ذ نحن بحاجة إ ي ه ا و ل نحن أ ح و ج أ ي ض ا إ ل ى ري وجداني من الحب الذي يملا أ ل جوانح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحب ينمو في النفس ويزكو ب ت ق ف ر ي وتتبع ي التفاصيل ا ل ص غ ي ر ة في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ع ظ م ة هذا النبي ان تفاصيل حياته صغيره ك ب ي ر ة منقول عندنا حتى قال أ ح د المستشرقين عليه وسلم نبي يمشي تحت الشمس يعني ليس في حياته أ ت م ا عندما ت ك ذ ف هذه المعاني و أ ن ا اخترت الحجه لقربنا من الحج لكن هذا الشأن في ش أ ن ه كله تجد كيف تثمر في حياتك أ م و ا ج ز ا خ ة من الحب و ا ل ع ا ط ف ة ا ل ش د ي د ة حتى ك أ ن ك تعيش معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم تعرف بيتك تعرف ح ج ر ا ت ه تعرف أ ص ح ا ب ه واحدا واحدا تعرف ز و ج ا ت ه تعرف كانيته تعرف لباسه ل أ ن ك نقلت ص و ر ة م ق ت ب ه لعثمان و سلم فدعونا نعيش في السبح الوجداني مع, مع... مع... مع... هذه ا ل أ ح د ا ث وعاه هذه ا ل ق ص ة ل ت ث ب ر في نفوسنا حبا فهو ازكى الحب أ م ا قال أ ن س يوم قال ا ل ع ر ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ما اعددت لها يعني ا ل س ا ع ة قال ب ذ ل د ت لها كثير ص ل ا ة ولا صيام إ ل ا أ ن ي احب الله ورسوله قال أ ن ت مع من أ ح ب ب ت قال أ ن س ما فرحنا بشيء أ ع ظ م فرحنا بقوي س ل انت من أ ع ب ب ت كان انس يقول أ م ا اني أ ح ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ح ب أ ب ا بكر و أ ح ب عمر و أ ر ج و أ ن أ ك و ن معه والحب إ ن م ا يزكو ويعظم ب ا ل خ ل ط ة و ا ل م ش ا ب ة ولذلك فاعظم الناس ح ب للنبي صلى الله عليه وسلم هم اصحابه ونحن إ ذ ا لم ندرك ص ح ب ة النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ا ندرك ص ح ب ة سيرته بمثل هذه المجالس ش ا ا ه د و ل م التي ينبغي أ ن تكون ع ا م ر ة ولو أ ن ن ا أ د م ن ا ه ا و أ ك ث ر ن ا منها وكثفنا ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المشاهد و تروح منها نفوسنا لوجدنا لو أ ن ن ا نحن و أ ب ن ا ء ن ا وبناتنا وزوجاتنا ك أ ن ن ا نعيش في عصر ا ل ن ب و ة لأن ما الذي يحلمنا ب أ ن نعيش في عصر ا ل ن ب و ة والفصل الزمني فقط أ م ا ح ي ا ة النبي فنحن يمكن أ ن نعيشها كما كان يعيشها وكما اعيد مره اخرى من عظمه ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لا توجد في ح ي ا ة العظماء أ ن ه ا ق ر ي ب ة يعني أ ن ت قد تعجب بعظيمنا العظماء تعجب فيه إ ل ى حد الولد لكن تعرف ان حياتها لا تستطيع أ ن تعطل نفسك عليها يعني مثلا أ ن ا معجب دعوى قريه العقاد لكن, لكن, لكن اعجبتني بالنبي صلى الله عليه وسلم وتجد إن من اليسر ان تعيش كما يعيش النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من عرمه حياه صلى الله عليه وسلم يعني كما يعبر الادباء السهل الممتنع ولذلك فإني أ ع ت ذ ر عن ا ل أ س ئ ل ة التفصيليه ة ذ ه بل, بل اعتذرني أ خ ي عن ك ث ر ة ا ل أ س ئ ل ة و أ ق و ل دعونا نتروى بتشرب هذه المعاني أعرف لأنه أن كأنه دمعه مع عنه يعيش السيرة يريد في يكثف من مقالات مداده المشهد كان يكتب يكتبها يختلط الذي يتحدث حتى وهو و هذا الشيء ح ق ي ق ة ان فصلنا ع ن و ربما يكون ما فصلنا ا ن ن من اول ل أ ما نبدا أ ل نصرا ل ك ي م ه و ن ح ن مشغولين ما يستفاد مع ان من اعظم ما يستفاد ا ل أ ث ر الوجداني و النفسي ليس كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم يحتاج إ ل ى شرح و إ ن م ا يحتاج إ ل ى تراوي ليس يحتاج إ ل ى شرح تحليلي يعني خذوا مثال ذكرني به و رواه ل أ ح د ز م ن ا ئ ي و ك أ ن م ا ا ي ق ب ن ي يقول حديث النسل اقبل على أ ص ح ا ب ه فقال لهم لو تعلمون ما أ ع ل م لضحكتم ك ث ي ر ا ولا ق ل ي ل ة ولا بكيتم كثيره ولا, ولا, ولا خرجتم الى السعوديه تجارون فغط ا ل ص ح ا ب ة رؤوسهم ولهم خليل ي س و ل ما قالهم ما ل ذ ي يعلم ويقول لو تعلمون عنك ما قالوا ما الذي يعلم وما قال أ ع ل م كذا و أ ع ل م كذا واعلم كذا فغطوا رؤوسهم ولهم خليل قال لو تعلمون ما أ ع ل م لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم هذا الكلام ك أ ن م ا يعلمه قد علموه فانفعلوا بانفعال النبي صلى الله عليه وسلم فغطوا رؤوسهم ولهم خبيث لكن م ا واحد منهم قال يا رسول الله ما الذي تعلم علمنا و ج د ت ه كفاهم هذا ب و ق ل وجدان فنحن يا احبابي نريد أ ن نستفيد من عرض هذه مشاهد هذه ا ل ح ج ة هذا المعنى النفسي هذا المعنى ا ل م ه د ي حتى تزداد القلوب ا ل م ح ب ة حبا ومعرفه و ن ع ي ش و ك أ ن م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بيننا نعرف من ش أ ن ه ما نعرف من ش أ ن ه وسنجد أ ن ن ا بذلك نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا نعرف عن أ ب ا ئ ن ا طبعا أ م ا ما س أ ل ه أ خ ي ف أ ن ا أ ق و ل هذا كان من ن ع م ة الله على ع ا ئ ش ة انها حارت في الطريق فكان هذا سبب لتشريع أ م ر يحتاجه المسلمون لذلك أ ح ض ر و ا أ ي ة مجلس مفتي وشاهدوا ك ث ي ر ي س ا ل الناس ثم يقول لحديث عائشه وهذا الحديث ي ب د أ من أ و ل مناسك لين من ننتهي ونحن نقول للناس ك م افعلي قال الله عائشة صلى عليه نبي ما يفعل الحاجه غير أ ن لا تطوفي بالبيت ولذلك ع ا ئ ش ة رضي الله عنها تراها فقيها وفامتن هذا الشيء ولو انها بكت انها ما اعتمرت لكن تعرف ان ما يكون سببا للتشريع هو ب ا ل ن ع م ة الله ولذلك لا في الحج ايضا لما ا س ت ع د ن ت س و د ة في ل ي ل ة مزدلفه ة ان تسبق ذ الناس الى منى ب ي ن م ا ع ا ئ ش ة انست بقرب النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. ما لم تستاذن لكن لما تذكرت ذلك قالت أ م ا لو كنت ت ذ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم لكان حب اليهم مفروحا ً به ا ل ت ش ر ي ع ولذلك نمشي ن الآن طول ن الناس يأتي في مزدربة م ا ل آ ن انهم فقناه س وقد أ ذ ر ل ل سوداء ف ع ا ئ ش ة أ ن تكون سببا ً لخير هذا من ن ع م ة الله عز وجل ولكن نقول لو, لو لعبنا ع ا ئ ش ة ولو لقيناها لقلنا يا أ م ن ا كم من الخير جرى لهذه ا ل أ م ة على يديك اما شرع التيمم عشان ع ق د ك ض ا ع د ك ا ل ل ي ل ة حتى قال اسيد بن ا ل ح ض ي ر ما اعظم بركتكم يا ابا بكر وكان حيضك في الحج سبب لاحكام كثير من المناسك وكانت حدث ة الافسك خيرا للمسلمين وقد قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم فكم من الخير كان لهذه الأمة وكان ط ر ي ق ه هذه صديق المباركه عشر رضي الله عنه فهذا ليس خ ا ص لها ش ة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لانه مرتها ستكون م س ت ب ط ن ة في ه ج ه ا ثم رزقه الله ا عز وجل ع م ى بعد الحج ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم في ل ي ل ة المحصب يعني ل ي ل ه وفي خير ب ر كنا نما عاد نما ه ج ع دخل علاشه لها ف ي ص ح ت ن ي م ر ة طيب وش بدك قالت لي انها ترجعون لانها متمتعات و أ ن ا ما غير لها حج وعمره ما ت ف ا ك بعض قالت ا ي انها ي توافق البيت و س ا ي ك الصفا و ا ل م ر م ى يكفك ي عن حجك وعمرتك قالت لا هذا ما يكفينه يقول جابر رضي الله عنه و ر ا و ه الحديث ولحظه سبحان الله ا ل ش ا م ة ا ل ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلهم يفقهون خلق يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا هينا إ ذ ا هويت شيئا تابعها عليه لاحظ كلمه إ ذ ا هويت شيئا تابعها عليه بينما أ ك ث ر رجال يسوي نفسه ابو عرام لا يمشي كلامها عليه ويرن ى هذه رجوله بينما النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظمته في انه هو يمشي ي كلامها اذا هويت شيئا تابعها عليه وفي شيء أ ي ض ا انا اشرت في الكلمه حال السفر وحال الحج يعني تتلق فيها اعصاب ل غ ص ل اول أ في ا ل إ ن س ا ن مالح ح ش ا ش ة نفس انه يكون الخلق على أ ش ي ا ء مجرد تطيب الخاطر لكن نسلم حتى مع هذا الجاد الشديد وليس فقط انه هو نفسه يعني مجهود لا متحمل م س ؤ و ل ي ة الناس كلهم معا ومع ذلك يقول خلاص طيب مادام كذا عبد الرحمن خذها وقعوا للتنعيم أ ع م ر ه ا من هناك و و ا ف و ل ي في الطريق بكل الرضا وكل ا ل ا ر ي ا ح ي ة من هو اللي و هو تهيئ للسفر فاطلب منه زوجتك حاجه ويقول طيب خلاص مدري من شوي يعني جرب هذا جرب وان طالع مستعجل أ ي مشوار و ط ل ب منك زوجتك شيء ومع ذلك يقول السلب طيب اذهبي ا عبد الرحمن و و ا ف و ل ي ولما وافته ر ا ج ع ة قال ف ر ا غ ت ه ا ماذا قطعت و ن ا وفرغت ل ا ا همان يا رسول الله قال لا تنسوا اذا لماذا انا اكثف هذه المعاني أكثف, اكثف وكان سهلا سمحا إ ذ ا هويت شيئا تبعه أ ن ا شكلي استغليت هذا السؤال د ي ت م ح ا ض ر ة ثانيه ة ل اعتمد عن ب ق ي ا ل ا س ر الله ينسىك خلص ا طيب. لا لا لا ت ق د ر نشكر ا لا واحدة أفضل كلمة يتذكر بني هم ن ل ف ض ي ل ة الشيخ هذا الاسهاب وانا اظن الجميع يرغبون أ ن يواصل ولكن الوقت يقطعنا قبل ما نطرح سؤال وهو له ع ل ا ق ة بالموضوع ب د أ ت هذه ا ل أ ح ا د ي ة ا ل م ب ا ر ك ة في شهر شعبان وكان اللقاء الاول بعنوان بيوت بلا مشاكل ل ف ض ي ل ة الشيخ عبد الرحمن المحرج ثم بعد ذلك مسلمات الدين ل ف ض ي ل ة الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل ثم توقفت هذه ا ل ا ح ا د ي في م ن ا س ب ة شهر رمضان و إ ج ا ز ة عيد الفطر و ا س ت أ ن ف ت في شوال ل ق ا ء مع الدكتور عبد العزيز المغيمشي بعنوان لماذا يفشل بعض ا ل آ ب ا ء في ت ر ب ي ة أ ب ن ا ئ ه م ثم بعد ذلك لقاء حول ا ل إ ع ج ا ز العلمي في ا ل ق ر آ ن بعنوان م ع ج ز ة أ ح ج ا ر السماء للدكتور توفيق أ علوان ثم بعد ذلك لقاء عن التفكير ا ل إ ي ج ا ب ي للدكتور مريد الكلاب ثم بعد ذلك لقاؤهم مع ف ض ي ل ة الشيخ بدر المشاري حول مطارق السنن ا ل إ ل ه ي ة ثم لقاؤهم مع الدكتور عبد الكريم بكر ا حول بناء العقل في ا ل ث ق ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة وهذا لقاؤنا ا ل أ خ ي ر مع ف ض ي ل ة الشيخ عبد, عبد الوهاب الطريري حول لمحات أ و نفحات من ح ج ة الودع وهذا الختام وذكرني أ ب و خالد و ي و ف ن ا إ ن شاء الله في عندما تستانف ا ل أ ح د ي ة في عشرين شوال في عشرين في محرم بمشيئه ا ا ل الله ة ا ممدوح الحربي في السابع د العودة سيحدد اللقاء معه وفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي وأيضنا موافق اللقاء وفضيلة معه وسيحدد محمد وكذلك عطى الدكتور عبد الرحمن السميط من الكويت سيكون إ ن شاء الله في ا ل ف ت ر ة ا ل م ق ب ل ة ضيفا لهذه ا ل أ ح ا د ي ة وسيعلم في وقته إ ن شاء الله نشكر للجميع ح ض ونشكر ر ه م و للاخوه خصوصا في الخارج ح ض ونشكر ر ه واستماعهم لهذا م و اللقاء ل ف ض ي ل ة الشيخ تلبيته هذه ا ل د ع و ة والله أ ع ل م وصلى الله وسلم على نبينا محمد